يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنْ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ مَنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربك چالل کو فری وین گو نل یو ملا ملا من بلّا یو ولیم صالحا فلا قوف عليهم ولا هم لقد بني اسرائيل والا سلون رسلا كلما جاء پیشن رسول بما لا سونال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 مین سو پڑی نم چلتا میاں انتهوا مما يقولون ليمسنا الذين كفروا منهم عذابنا لين افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلص سيديق <تسجى> ان كان ياكل من الطعام انظر كيفا بنجين له ملغا ياتتم نظرا لا يفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم پلکی چبلا کم وائر حقی والا چت اہو میوں کب لو ابلو کے الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيت ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس سَمَا قدمت لهم أنفسهم أن تفق الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أوليا أولا فينا كثيرا منهم فاسقون